شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستكيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويقولون هذا الواد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفهم وجوهيم جهنم نار ولا عن ظهورها ولا عن ظهور ولا لهم نصر فَتَوَاتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّاهُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهُ وَلَوْ يُظَنُّ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاقم الذين سخروا منه بما كانوا به يستهزئون قل من يكنى بالليل ان من رحم من بل غم عن ذكر ربي أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نانات الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم صُمَّ الدُّعَاءُ أَهْزَمَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا ويلنا كَُّ ظَمِ وََّ ظَول